محدش يشتكي الله إلى خلقه نقول تاني النقطة يا جماعة وعما تسلى به المصاب أن يجعل مكان الأنين والشكوى إلى الخلق ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر الخلق سبحانه وتعالى فالأنين والشكوى إلى الخلق إن كان فيها راحة للمصاب إلا أنها تدل على ضعف وخور ونقول يا جماعة حتى في منتالة همية الانسان متى يشكو الى الخلق؟ يشكو الى الخلق يا جماعة لما يجد يجد أن هناك طبعا أنه في مشكلة ويريد أن يبحث لها عن مخرج يعني واحد مثلا مبتلى بمرض ما خلاص فقولا يا جماعة الحمد لله ربنا يعني يعني يتريد بهذا المرض ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفين طيب يا أخي ما عندك شيء هل عندك هل عندك علاج لهذا فيقول له كذا فحسب النية يعني واحد مثلا قاعد مع طبيب مع طبيب هو عنده مرض ما فبيشتكي الطبي يا طبيب أنا عندي كذا وكذا وكذا صح ولا مش صح طيب فهذا ليس شكوى لكن الشكوى انك تقعد مع واحد ملوش دعوه بالطب نهائيا واحد ملوش دعوة بالطب لا من قريب ولا من بعيد وتشكو اليه, وتشكو إليه مرضك انا عندي مرض الفلاني وتعبني وقرفني و وبضطر أن انا اعمل كذا وكذا وفلان بيشني وش... الله طب يا عم طب <تصفيق> سبحان الله يعني هذا الشخص ليس له في الطب شيء فكيف تشتكي إليه ما الفائدة إيجا فليس هناك فائدة ليس هناك فائدة ترجى أن تشتكي إلى من ليس له في التخصص من ليس له في التخصص لا فائده من إن أنت تشتكي إليه طيب والصبر عليها والصبر عليها دليل قوة وعزه دليل قوة وعزة وهي إشاعة سر الله تعالى عندنا فعشان كده بنقول يا جماعه وبركز على النقطه دي انت مثلا في شغلك ايه المانع ايوا نعم يمكن يضرك يعني انت بتشتكي شخص ما او بتشتكي مرض ما او بتشتكي زميل ما فممكن هذا الزميل يكون ولا حول ولا قوه الا بالله يعني سبب ان هو يؤذيك ده امر في منتصف خطوره يا جماعه بعض الناس من دعبه ان هو يقعد يقولك ايه انا فريند هوت ده وحش وكذا وكذا وكذا وكذا طب سبحان الله طب ما هو ممكن يروح يقول له وده من الامور الواقعة جدا ولا حول ولا في هذه المجتمعات فتعمل ايه بقى لو راح قال ده او عرف عرفت ان انت فاش سرك مشكله انت مثلا في الشغل فواحد بيشتكي صديق او بيشتكي زميل والله ان كان مدير يعني يقدر يحل ويربط ماشي ليس في شخص ليس في قدرته شيء فما تشتكيش. ودي من الامور الهامة والخطيرة. إذا أردت أن تشتكي فلتشتكي إلى شخص يستطيع حل مشكلة. ولكن شخص ممكن يأخذ هذه المعلومات وهذه الأشياء التي وقعت فيها مع فرن أو علان إن هو ممكن يتخذها ذريعة إلى ان يزلك بعد كده لا خلي بالك واحذر امر مهم نكمل ان شاء الله فالانسان يجماعه يحاول ان هو يستبدل يستبدل مكان هذه الشكوى مكان هذه الشكوى استغفار وكما قلنا بيت الشاء لا تشكوا الى صديق حاله تاتيك في السراء والدرائي فلرحمه المتوجعين مراره في القلب مثل شماتة الأعداء قال أحد الصالحين وهو يشكو راى أخاه يشكو الى الخلق يا هذا ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك وفي ذلك قال خيلة إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم أما الشكوى إلى الله فلا تنافي الصبر قال تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله خلاص. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فهذا الأمر جماعة في منتال خطور هذا الأمر في منتال خطور لازم تفهم هناك فرق بين فارق شديد وبون شاسع بين ان أنت تشكو إلى الله وتشكو من الله انك تشكو إلى الله وتشكو إلى الله فسيدنا عقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا جماعه سطر في الصوت إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فقال تعالى فصبر جميل فصبر جميل وقال ايوه يبقى أنا انا يا ربي انا ضعيف يعني انا انا بقول مثلا يا ربي انا ضعيف انا فقير يا ربي صبرني يا ربي انت عارف يا رب انا اولادي قرفني وتعبني يا يا ربي زوجتي انا مش قادر عليه وهكذا يا ربي اصدقائي في في او زملائي في العمل قرفني وتعبني يا ربي يا ربي يومين منهم وهكذا تشتكي الى الله سبحانه وتعالى خلاص معانا يا جماعه في في الغرفتين ولا مش معانا